يا أيها الذين آمنوا قو أفسكم وأهلكم النار وقود الناس والحجارة وقود الناس والحجارة عليك 119. غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون